وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون ملخص سريع لما مر بنا في الدروس السابقة لأنه متعلق أشد التعلق بهذا الدرس تعلمون أن الإنسان في مواقفه وسلوكه وحركاته وسكناته وأعماله إنما ينطلق من عقيدة بتعبير آخر من مفهوم فلو أن الإنسان رأى ما يراه المبصر لسلك سلوكه ولو أن المبصر فقد الرؤية لسلك سلوك الأعمى بمثال بسيط إنسان مبصر يمشي في الطريق إن رأ حفرة حاد عنها وإن رأى حجرا أزاحه عن الطريق وإن رأ ماء قدرا ابتعد عنه لو أن هذا المبصر فقد بصره ومشى في هذا الطريق لا سلك سلوك الأعمى، ولو أن الأعمى رد إليه بصره، لا سلك سلوك المبصر. إذا الشيء الخطر ليس في السلوك ولكن في الاعتقاد، لأنك إذا اعتقدت أن هذا الشيء صالح ومفيد ونافع، أقبلت عليه، وإذا اعتقدت أن هذا الشيء ضار لا تعت عنه فالمشكلة هي مشكلة رؤية وعدم رؤية كيف نتعرف إلى الحقيقة وكيف نسمح للحقائق بأن تصل إلى مركز الاعتقاد منا هناك ثلاثة طرق الطريق تذكر وتؤمن تقول هذه الطريق وهذا الطريق إذا لك أن تقول هناك ثلاثة طرق أو هناك ثلاث طرق الطريق الأول طريق اليقين الحسي الشمس الصاطعة والنار مشتعلة والمصباح متألق والطريق الثاني طريق الاستدلال العقلي اليقين الاستدلالي أنت تتأكد أنت موقن بأن في الشريط طاقة كهربائية بسبب تألق المصباح وأنت متأكد أن في هذا الإنسان روحا لأنه يتحرك وأن لهذا الكون إله لأن هذا الكون لأن هذه الصنعة تدل على الصانع وهذا النظام يدل على المنظم. وهذا وهذا الوجود يدل على الموجد هذا الطريق الثاني والطريق الثالث قلنا في الدرس السابق إذا ظهرت, ظهرت عين الشيء فطريق معرفته اليقين الحسي فإذا غابت عينه وبقيت آثاره فطريق معرفته طريق الاستدلال العقلي فإذا غاب الشيء عينه وكان مغيباً عنا كلياً هو وآثاره فطريق معرفته طريق الخبر الصحيح وفتحدثنا في الدرس الماضي عن الخبر الصحيح وعن مراتب الخبر الصحيح والتواتر اللفظي والتواتر المعنوي وكيف أن الصحة على ست درجات درجة الوحي ودرجة الحديث الشريف ودرجة الاتهام بالزنا ودرجة الحقوق السادسة بين البشر ودرجة الأخبار العادية ودرجة المصالح المرسلة ست درجات أن الذي ينقل الخبر يجب أن يكون عدلاً ضابطاً غير متهم عدل صفة أخلاقية والضبط صفة عقلية وغير متهم ليس له مصلحة في هذه الشهادة أو تلك الرواية هذا ملخص الدروس السابقة بشكل موجز سريع يعني هناك مسلك اليقين الحسي مثلك الاستدلال العقلي مسلك الخبر الصحيح هناك يقين حسي يقين استدلالي يقين إخباري الآن في مثلك رابع هذا ذقيق جدا وحساس ولا ينبغي التوسع في استخدامه هذا المسلك الرابع هو مسلك الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي يعني الإنسان إذا صفت نفسه واقترب من الله عز وجل إذا أقبل على الله في هذا الإقبال يتجلى الله بنوره فيكشف له بعض الحقائق قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور هذه رؤية القلب هذه الرؤية لا تحتاج لا إلى اليقين الحسي ولا إلى الاستدلال العقلي ولا إلى الخبر الصحيح إنما هي إشراقة روحية إنما هو نور الله يقذفه في قلب المؤمن الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول العلم التقوى نور يقذفه الله في القلب بهذا النور ترى الحق حقا والباطل باطلا قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه، ففهمناها سليمان، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تؤكد هذه الإشراقة الروحية وهذا وهذه الإضاءة الفطرية، إضاءة فطرية أو إشراق روحي أو نور الله عز وجل يلقى في قلب المؤمن. يكشف له الحقائق هذا عبر عنه علماء التصوف بمرتبة الكشف يعني إذا استقمت على أمر الله استقامة تامة وجاهدت نفسك وهواك وبذلت كل ما تملك من أجل أن تتقرب إلى الله عز وجل واتصلت بالله اتصالا صحيحا عندئذ يكافئك الله عز وجل بنور يقذفه في قلبك بهذا النور ترى الحق حقا والباطل باطلا ولكن هناك تحفظات على هذا المسلك الرابع لأن هذا المسلك الرابع مشكلته أن هناك من الناس من يدعيه مطلانا وزورا هذا المسلك إذا كان الاعتماد فيه على الفطرة السليمة وفي الحدود التي يشترك بها وبالتذوق عن طريقها كافة الناس أو أكثرهم فهو مسلك صادق النتائج قطعا يعني أحيانا تقرأ كتب لعلماء كثيرين تجد أن هناك حقائق مشتركة هناك معارف موحدة قالها جميعاً قالوها جميعاً ما تثير ذلك؟ أنهم جميعاً أقبلوا على الله وبإقبالهم العالي على الله عز وجل قذف الله في قلبهم النور فرأوا به الحقائق فهناك تشابه في أقوال العلماء الصادقين والعارفين بالله الذين استنارت قلوبهم فإذا كان هذا الكلام الذي يقوله من من يدعي أن نفسه الصافية الشفافة أدركت الحقائق هذا الكلام إذا توافق مع إشراقات بقية العلماء فهو مقبول شرعا ويمكن أن يحتل مرتبة اليقين يعني إذا واحد بساعد الصفاء قال لك والله الذي لا إله إلا هو رأيت الدنيا صغيرة لا قيمة لها هذا الكلام قاله معظم العلماء معظم المقربين قالوه معظم الأخياء قالوه معظم العارفين بالله قالوه والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت في الدنيا أثمن من أن تنال مرتبة رضا الله عز وجل كلام صحيح ما دام هذا الإشراق الروحي متوافقاً مع الكتاب والسنة ومع أقوال العلماء الكبار الذين يتمتعون بمثل هذا الإشراق فهو إشراق صحيح معتمد يرقى إلى مرتبة اليقين يعني أحياناً الإنسان يقول لك يا أخي الزواج غير حياة كلام صحيح إذا مؤمن قبل الزواج قبل الزواج كان عفيف غض بصره بعد الزواج من لا شيء إلى كل شيء الله وهبه نظير استقامته وعفته وغض بصره زوجة صالحة مؤمنة وفي صادقة محبة متواضعة في خدمته إذا والله غير حياة الزواج تعسأل مؤمن آخر كمان مستقيم على أمر الله ومتزوج إيه والله الزواج غير حياة يعني الدنيا كلها متاع كما قال عليه الصلاة والسلام وخير متاعها المرأة الصالحة فلما الإنسان يتزوج يكون مؤمن وفي ساعة الصفاء يرى أن الزواج شيء سنين جدا في حياته هذا كلام صحيح لأنه قاله معظم المؤمنين يعني هذه الإشراقة صحيحة لأنها مشتركة بين بين الناس هذا المستوى المشترك هو إشراق صحيح يعني أحيانا الإنسان في عنده إحساس بفوق حد القناعة لو فرضنا إنسان معتقد اعتقاد جازم أن, أن الاستماع إلى الغناء حرام فهو لا يستمع إلى الغناء هذا ينطلق من عقيدة نقلت له عن طريق الخبر الصحيح والمتواتف لكن إذا صفرت نفسه وأشلقت روحه وكان في مركة عامة وفوق المذياع على الغناء يحس أنه متألّم أنه ينقض هذا هذا الصوت وهذه المعاني وهذه الأنغام أنه متضايق هذا ارتقى إلى مركة الذوق فإذا ارتقيت أكثر من ذلك انتقلت إلى مرتبة الرؤية إنك ترى ما ترى هؤلاء الذين يستمعون ويطربون ويهزون رؤوسهم إنهم خاسرون شغلوا أنفسهم بالتافه تعلقوا بحطام الدنيا تعلقوا بزينتها وهذه المعاني لا ترق لهم فالإنسان ينتقل من درجة لدرجة لدرجة من درجة القناعة إلى درجة الذوق إلى درجة الرؤية القناعة هي مرتبة الإسلام والذوق مرتبة الإيمان والرؤية مرتبة التقوى إذا انتقل الإنسان إلى مرتبة التقوى فأما له أن يخالف رؤيته قد يخالف الإنسان قناعته يعني دخلت على طبيب من مشاهير الأطباء في أمراض القلب، وأنا بحسب معلوماتي المتواضعة التي قرأتها من عدة مصادر أن الدخان يسبب انسدادا في شرايين القلب، وفي أخرين حدثني إنه شخص كان يدخن في النهار أربع باكيتات. الشرايين التاجية خمس فروع هذه الفروع الخمسة سدت ولما ذهب إلى بلد أجنبي بغية المعالجة اعتذرت الجهات الطبية العليا عن إجراء عملية له لعدم جدواها لأن الشرايين الخمسة مزدودة ومات هناك في هذا البلد الأجنبي فأنا حينما أتيقن أن هذا الدخان يسبب انسداد في شرايين القلب، كيف أدخن؟ إذا الإنسان قد يخالف قناعته، قد تغلبه شهوته ويخالف قناعته، ولكنه إذا انتقل إلى مرتبة الذوق احتمال المخالفه صار أضعف. فإذا انتقل إلى مرتبة الرؤية يستحيل عليه أن يخالف رؤيته يعني أنت إذا صحن الطعام وجدت عليه حشرة تدعو إلى الاشنئزاز هل تأكل؟ لا تأكل إذا كان الموضوع قول إذا قال لك أحدهم مرت على هذا الصحن هذه الحشرة قد تعدها مزحة أو قد تعدها حيلة من أجل أن لا تأكل وقد تأكل أما إذا رأيت هذه الحشرة الكريهة على صحن الطعام بعينك لا تأكل أبداً يعني الشيء الثابت أن الذي يرى لا يسلك سلوكا مضادا لرؤيته لذلك الله سبحانه وتعالى يدعونا دائما إلى التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، لأنك بالتقوى تنتقل إلى مرتبة الرؤية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعتهم رأة ذات منصب وجمال، سيدة القصر، رأة العزيز في أبهى زينتها وغلقت الأبواب. وهو شاب في ريعان الشباب غير متزوج وهو عبد لها عليه أن يأتمر بأمرها وهي لن تفضحه لأن هذا ليس في مصلحتها وزوجها ليس غيورا مرة ذكرت لكم 12 سبب يدعوه إلى أن يزني بها ومع ذلك قال معاذ الله لماذا قال معاذ الله؟ لأنه في مرتبة الرؤية لأنه رأى ما في هذا العمل من نتائج وخيمة. الإنسان شيء ويتوعد من يفعله بكذا وكذا من عقوبات. ترى الناس جميعاً يمتنعون. ما مع لماذا تمتنع عن هذا العمل الذي منع بنص القانون وقد ذكر في هذا النص العقوبات؟ الكبير جدا التي يتحملها مخالف هذه المادة، فالرؤية ليس بعد الرؤية معصية، ليس بعد الرؤية معصية، هذا الشيء الذي أود أن أقوله لكم. أثمن يمشي مكبّا على وجهه أهدا أم يمشي سويا على طرقات مستقيمة؟ وجعلنا لهم له نورا يمشي به في الناس كمن هو أعمى؟ المؤمن له نور يمشي به بين الناس هذه المرتبة مرتبة الإشراق الروحي مرتبة الإضاءة الفطرية هذه مرتبة تلي مرتبة الإيمان إسلام يحركه القناعات إيمان يحركه الذوق التقوى تحرك تحركها الرؤية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أؤكد لكم تأكيداً قاطعا أن المؤمن إذا تابع طريق الإيمان بكل جوارحه وصدق في معرفة الله فإن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يلقي في قلبه نورا. من أخلص لله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على بثانه هذا المسلك إذا كان معتمداً على الفطرة السليمة وفي الحدود التي يشترك بها الناس جميعاً فهو مسلك صادق النتائج قطعاً وتقام به الحجة نظراً لتوافقه مع بقية الرؤى ومع بقية الأذواق كل شيء تقول أنا والله رأيت خطر في بالي أشرق في قلبي فتح الله على قلبي انكشف لي أن الجنة هي كل شيء وأن الدنيا ليست بشيء كلام صحيح هذا ينطبق مع نص القرآن الكريم لكن هناك أناس وقليلون أصحاب مواهب عالية جدا وقد يكشفون رؤى ليس من السهل فهمها كبار الصوفيين كبار العارفين هؤلاء لهم شطحات هؤلاء لا ينبغي أن يجعلوا هذه الرؤى في متناول أيدي عامة الناس لو جعلوا رؤاهم ونظراتهم وإشراقاتهم في متناول عامة الناس لكذبوهم قال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن يكذب الله ورسوله خاطب الناس بما يفهمون آل أحد العارفين بالله في ساعات إشراقه العالية قال يا رب لو عرفوك ما عبدوك يعني أيام الإبن بيستهين بأمر أمه لا شيء إلا لطمعه في رحمتها لو عرف العباد ما عند الله من الرحمة لتهاونوا في طاعته لو عرفوك ما عبدوك لو عرفوا مقدار الرحمة التي عند الله عز وجل لتهاونوا في عبادته ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة بهم يريهم بعض الشدة وبعض الطمأنينة من أجل أن يبقى العبد مشدودا إلى الله عز وجل كي يعبدوه ر يعبدونه يعبدوه رهبا ورغبا الحلاج قال ليس في الجبت إلا الله فأعدموه ومعهم الحق أن يعدموه لأن هذا الكلام في ظاهره زندقة أما هو يقصد أن الله هو الحي القيوم كل شيء يقوم به هذا معنى دقيق جداً لا يفهمه عامتنا لذلك دفع حياته ثمن هذه الإشراقة وهو معكم أينما ليس ليست المعية معية اتحاد بل معية وجود هذا الذي قاله الشيخ محي الدين عن وحدة الوجود شيء دقيق جداً لا يجوز أن يكون هذا الكلام في متناول العامة يعني الإنسان الحكيم يتكلم بما يفهم عامة الناس الحقيقة هذه الرؤية الرفيعة ليست عقيدة تصلح للنشر ليس لها براهين لأنه رؤية لو أن الإنسان رأى في يقظته شيئا لا يصدق سيدنا رسول الله رأى من آيات ربه الكبرى لكن كذبه أصحابه كذبه قومه في المعراج والإسراء كذبوه كيف تقول إنك تجاوزت هذه المسافات الشافعة وانتقلت إلى بيت المقدس وعرجت إلى السماء ورأيت أهل الجنة وأهل النار ورأيت الملائكة ورأيت النبيين نبيا نبيا وكلمتهم طبعا هذه لذلك هذه الرؤية خاصة سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه رؤية خاصة وليست عامة هذا بالنسبة إلي ما يدعيه بعض الناس من إشراق روحي ومن كشف رباني ومن شفافية نفسية هذا عندي يجب أن يضبط بكتاب الله وسنة رسول الله، فإذا تجاوزه فهو من الشيطان قولا واحدا. أنا بدالي أنني بعد أن بلغت هذه المرتبة رفعت عني التكاليف، الشيطان راكبك، إله، إله شيطان راكبك، سيد الأنبياء ما ترك الصلاة. ما في إنسان في الأرض يستطيع أن يزعم أنه رفع عنه التكليف إلا أن يكون هذا من الشيطان لذلك هذا المسلق خطر جدا لأن أكثر الدجالين يأتون من هذا الباب أخي أنا حدثني قلبي عن ربي من أنت؟ من أنت حتى يحدثك قلبك عن ربك؟ عندك وحي أنت؟ أما إذا كان الإشراق من صلب القرآن الكريم من صلب السنة يعني في إغناء لآيات لكتاب الله هذا على العين والرأس وكان صحب مستقيم وما مقصودهم جنات عدم ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الحبيب فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكرامة فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا عن مذهب الحب شرعاً، يعني أنا شخصياً إذا إنسان لا أجده مستقيماً كل ما يدعيه عن إشراقه الروحي لا أصدقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتفضل على إنسان عاصم بتجلياته الرحمانيّة مستحيل، هي وثاو الشيفاني. أما إذا رأيته ورعاً وملتزماً وعند أمر الله، وعند نهيه، وعند الحلال، تاركاً الحرام، ورأيت منه معنى، يعني رفيع المستوى يتوافق مع كتاب الله هذا المعنى الذي من الله به عليه على العين والرأس. أما إذا في الفروق غلال، انحراف، تقصير نظرات للنساء مريبة. سماع للغناء وبعد ذلك حدثني قلبي عن ربي هذا دجال هذا الله سبحانه وتعالى لا يلقي نوره إلا في قلب كل عبد منيب الإمام الشافعي فيما تروي كتب التاريخ يعني يبدو أنه لا أذكر ما هي المعصية أو المخالفة التي فعلها يعني ليست مخالفة يعني في حدود الأشياء الهامشية جدا فلم يستيقظ على قيام الليل شكى ذلك إلى شيخه وكيع فقال له وفيع فقال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وقد قال عليه الصلاة والسلام قد ينس المرء بعض العلم بالمعصية قد ينس المرء بعض العلم بالمعصية أنا في اعتقادي مستحيل أن يتجلى الله عز وجل بأنواره الكاشفة على قلب عبد عاصم هذا التجلي خاص بالمتقين بالورعين بالمستقيمين، بالملتزمين، فلذلك نقياس الاستقامة والورع يكشف الدجاجلة له. حدثني قلبي عن ربي هذا كله كلام. إذا ما في ورع وما في كلام متوافق مع روح هذا الكتاب الكريم وسنة المطهرة هذا دجل في دجل. الآن تحدثنا عن الطرق التي تفضي إلى اليقين الآن في طرق تفضي إلى غلبة الظن في مرتبة بعد اليقين اسمها غلبة الظن يعني رأيت دخانا ورأيت بعض وراء جدار رأيت جدارا وخلفه دخان يتصاعد من بعض ألفنة اللهب فأنا أقول بحسب المنطق لا دخان بلا نار وقد لمحت عيني بعض ألفنة اللهب هذا يقين قطعي، يقين استدلالي لكن رأيت دخان هذا الدخان أبيض، غريب وأنا في مكان بعيد هل هذا الدخان دخان نار؟ أم دخان مبيد؟ ترشه المحافظة في الطرقات شيء كثيف جدا أبيض من مكان بعيد. هذا أنت ما تعرف؟ قد يغلب على ظنك أنه دخان نار. فهذه, فهذه المرتبة ليست في مرتبة اليقين بل في مرتبة غلبة الظن. يعني من بعيد يبدو أن هناك ماء، لكن ماء أم سراب؟ والله عيني تريني ماءاً، لكن حينما أقترب هذا الماء يتلاشى إذن هو ثراب في مرتبة بالمستوى الحس هي دون اليقين الحسي وفي مرتبة بالاستدلال العقلي هي دون اليقين العقلي وفي مرتبة بالأخبار هي دون اليقين الإخباري قلنا لكم من قبل أن القرآن يحتل أعلى درجة قطعي الثبوت قطعي الدلالة في نصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة في نصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة في نصوص ظنية الدلالة ظنية الثبوت يعني من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة في مرتبة دون اليقين هي مرتبة غلبة الضن. في عنا عقيدة مستنبطة من نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة من أنكرها فهو كافر كل من ينكر عقيدة ثبتت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة إذا أنكر الإنسان هذه العقيدة فهو كافر أما إذا أنكر عقيدة ظنية الدلالة أو قطع ظنية الثبوت أو ظنية الثبوت والدلالة، فهذا الإنسان لا يكفر، لا يكفر. موضوع خلاصي، العلماء استنبطوا من أنه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهو في السماء السابعة، أن العبد مؤلف من نفس ومن روح ومن جسد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام عرج إلى السماء بجسده أغلب الظن هكذا لكن هذا الاستنباط استنباط ظني وليس قطعي الاستنباط قطعي حرمت عليكم أمهاتكم هذا استنباط قطعي هذا النص قرآني قطعي الثبوت وكلمة حرمت عليكم أمهاتكم قطعي الدلالة، فمن أنكر هذه الحقيقة فهو كافر. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هذا هذه آي والآي قطعية الثبوت أنها من كتاب الله، وقطعية الدلالة أنها تأمرنا بالصلاة، فمن أنكر الصلاة فهو كافر. قولا واحد. لكن فأوحى إلى عبده ما أوحى. والله أغلب الظن. أن العبد المقصود به النبي المقصود به الإنسان بروحه ونفسه وجسده لكن هذه العبارة لا تعني بالضرورة أنه عرج بالجسد فمن أنكر عروجه بالجسد لا يعد كافرا أما هناك دليل يرقى إلى مستوى إلى مستوى غلبة الظن أنه عرج بجسده، والدليل غير القطعي فأوحى إلى عبده ما أوحى طبعاً لسنا في صدر الأمثلة الأمثلة كثيرة جداً نحن الآن في الكليات الكليات تقول من هناك عقائده لا تلزم صاحبها بفعل ما مثلاً أنا أعتقد أن الصلاة فرض. هي عقيدة جازمة. هذه العقيدة ينبغي أن ينتج عنها أن أقيم الصلاة وأصلي. فإن لم أصلي إنكارا للعقيدة فأنا كافر إذا لم يصلي الإنسان منكرا فرضية الصلاة فهو كافر وإن لم يصلي تهاونا فهو كافٍ. في فرق بين من لم يصلي إنكارا وبين من لم يصلي تهاونا. أما إذا استنبط العلماء من بعض الآيات أن وعلى الذين يوفقونه فيدية، قال في مفسرون قال في لا محذوف لا يوفقونه، هذا استنباط يعني ليس قطعي، هناك من يفسر يوفقونه على الذين يوفقونه في السفر والمرض وأفطر عليهم فيديا، وهناك من يفسر على الذين لا يوفقونه في لا محزوفة ثدية إذا أفترضوا هذا استدلال ليس قطعيا إنما هو استدلال ظني إذا الذي ينكر الاستدلال الظني لا يكفر لأنه قد يأتي شيء يؤكده أو شيء ينقضه قد رأينا أن مسالك الظنون الغالبة لا تؤدي إلى علم يقيني ومن ثم فلا يصح أن تتحول الظنون إلى عقائد جازمة راسغة غير قابلة للتعديل أو النسخ بل تدخل في زاوية العلوم الظنية ويعتقد بها ويعمل بموجبها حتى يأتي ما يعدلها أو يثبتها فالإنسان بجري في أشياء يجب أن يعتقد بها اعتقادا جازما وما دام يعتقد بها اعتقاداً جازماً لأن أصلها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة هذا ينبغي أن ينطلق إلى تنفيذها أما في العقائد التي يغلب الظن فيها فهو يعمل بها ما لم يظهر دليل على عكسها أو دليل ينقلها إلى مرتبة الأخبار اليقينية العلماء قالوا والعمل بالظن الغالب في فروع الأحكام الشرعية وارد يعني أنت في حديث أحد الحديث المتواتر باللفظ أو المعنى يرقى إلى مستوى النصف القطعي الثبوت قطعي الدلالة أما حديث الأحد يعني هذا يجعل الاعتقاد به ظني الثبوت أو ظني الدلالة قال العلماء وهذا المسلك يكتفى به في إثبات فروع الأحكام الشرعية العملية الأصول تحتاج إلى قصع في الثبوت والدلالة أما الفروع مقبول أن نستخدم بها النصوص الفرعية ذات الظن الغالب بقي علينا طريق وأخير مزيف وهو طريق الأوهام وطريق الخرافات وطريق الخزعبلات وطريق السحر وطريق العوام وهذا الطريق فاسد فسادا قطعيا لأن الإنسان إذا تحرك بموجبه هلك يعني يسمع الواحد من العوام أنه هي هذا لازم الزوج ما عم بيحب زوجته لأنه ساحرته عواب ما يستقيم على أمر الله ويغض بصره ويعمل بالإحسان حتى ينسى مودي بيذهب إلى إلى زجاجلة بعض المحاليل وبعض الأدوية وبعض الحجب من أجل أن تحبه زوجته هذا مسالك كلها في أوهام وأباطيل. وبيلك شيطان هو هو سوسلي وهو اللي جردي له المعصية لما الإنسان بيكون كلامه بعيد عن كلام الله فهو في في بُفُل وفي ضلال دائما وأبدا طابق بين كلامك وبين كلام الله عز وجل صار في عنا طريق مزية طريق الوساوس طريق الخزعبلات طريق الأوهام طريق الشكوك طريق العادات والتقاليد البالية التي ما أنزل الله بها من سلطان هذه الطرق طرق خطرة في وصولها إلى مركز الاعتقاد أقول لك واحد لو فرضنا سمعت مرة من العوام أن بع... العين رمضانة بول الإنسان يحطل إليها البول مادة خطرة مادة ثامن فيها جراثيم فيها يا أمة إنسان يعني بيسلك طريق يعني مضحك في معالجة الأمور هذا كله مبني على عقائد زائعة وأوهام وأباطيل وخزعبلات وترهات ما أنزل الله بها من سلطان هذا كله لا يليق بالمؤمن أن يعتقد به المؤمن يعتقد بما جاء في كتاب الله وبما جاء فيما صححه عن رسول الله فيما صحها ودائما خلي علاقتك مع الناس هذه العلاقة التالية الذي ينقل لك خبرا ما اسأله عن الصحة إن كنت ناقلا فصحها والذي يبتدع لك نظرية ما اسأله عن الدليل إن كنت ناقلا فصحها وإن كنت مبتدعا فدليل قال لك يا أخي قال العالم الفلاني إنه القضية الفلانية حلال شيء جميل شوف الجاهل هو قال عجوز قال عال طيب وين قال متى قالها وفي أي مجلس قالها هل هل مطبوعة في كتابه أين هي تحقق أكثر الدجاجلة يعزون بعض المعاصي إلى فتاوى مزية قالها بعض العلماء والعلماء منها بريئون هل سمعته أنت يقول هذا يقول لك لا هل قرأت هذا في كتابه يقول لك لا اذهب إليه واسأله إن كنت ناقلا فصححه وإن كنت مبتدعا فدليل أنا أرى أن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى زوجة أخيه شو الحكي الناس كلها هيك طيب. هذه نظريتي قل له ما الدليل يأتيك بآية وهذا تفسيرها انتهى الأمر يأتيك بحديث صحيح انتهى الأمر تعامل مع الناس بهذه الطريقة إذا كان الإنسان نقل لك شيء نقل قل له ما فحة ما برهان فحة هذا النقل وإذا إنسان ادعى شيء قل له ما الدليل العقلي والنقلي طالبه بالدليل النقلي حديث أو أي وطالبه بالدليل العقلي إذا قدم لك دليلا عقليا ودليلا نقليا انتهى الأمر والحمد لله رب العالمين الفاتح